بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا De hemel en de aarde Hoe min. je شهاب ثاقب فاستفتهم أوم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم Bijna gibte wei je En daarom أنتم به تكذبون أحصر الذين <تصفوهم> إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم Thank بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم قالوا يا رب uh, uh. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا طوابا وعظاما أئنا 119. فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وم... 119. إنها سجرة تخرج في أصل الجحيم طلوها كأن أمي من ثم إنما رجعهم إلى الجحيم إنهم ألفؤا وما كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين Waarom ga فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين إن لا فراغ عليه بضرب باليمين فأقبلوا. 117. وما تعملون وقال قائل اني ذاهب الى ربي سيعيني ربي بهذه من الصالحين حين ففسونا بغلام حليب فلم ما بلغ معه السوء لفضيله <تصفيق> الدكتور beschouw is aan min Oh. فكذبوا فإنهم لمحبرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عَلَيْهِ I Ben دفتهم لهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم 117. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله <سؤال> عم ومن <تصفيق> وما <تصفيق> فكفروا به فسأف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 117. فتعل عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون 118. أفذ عذابنا يستعجلون فإذا الحمد <تصفيق> لله